الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشغف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب في للعقيدة الأستاذ دكتور خالد لمشيق حفظه الله قال المؤلف حفظه الله رابعا الإيمان في أسماء الله وصفاته توحيد الأسماء والصفات أسماء الله تعالى وصفاته من الغيب الذي لا يعرفه الإنسان على وجه التفصيل إلا بطريق السم لأن البشر لا يحيطون بالله تعالى علما كما قال تعالى ولا يحيطون به علما والكلام في الصفات فوع عن الكلام في الذات فلا يمكن للعقل البشوي أن يستقل بالنظر في أسماء الله وصفاته ومعرفته على التفصيل اثباتا ونفيا ومن فعل شيئا من ذلك فقد أخطأ وحاد عن الصراط المستقيم فيجب على العبد أن يقف عند كلام الله وكلام وصوله فيؤمن بجميع ما ثبت في النصوص الشوعية من أسماء الله وصفاته وينفي عنه تعالى ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه وصوله نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما زلنا مع كتاب مختصر في العقيدة لأستاذ الدكتور خالد حفظ الله تبارك وتعالى. قال رابعا الإيمان بأسماء الله وصفات. اولا كانت هي الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى والثاني الإيمان بربوبيته والثالث الإيمان بألوهيته الرابع الإيمان بأسماء الله وصفات وهذا الكلام كله الان في الركن الأول من اركان الإيمان وهو الإيمان بالله وسيأتينا باقي أركان الإيمان. معذلنا في الركن الأول.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 يمكن تلخيصها في ثلاث نقاط رئيسيه الأولى قويقتهم في الإثبات وهي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحويث ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل فيؤمنون بأن جميع ما ثبت في النصوص الشوعية من صفات الله تعالى أنها صفات حقيقية تليق بجلاله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 فيثبتون هذا كله لله سبحانه وتعالى مع عقيدتهم أنه لا يشبه شيء لأن الله جل لا ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى سميع البصير فيثبتون لله جميع ما أثبت لنفسه وأنه اعلم بنفسه سبحانه وتعالى فإذا قال عن نفسه إنه سميع إنه بصير إنه عليم إنه حكيم إنه قدير فنقول كذلك هو كما قال الله سبحانه وتعالى فنثبت له جميع ما أثبت لنفسه جل في علاه نعم الثانيه طريقتهم في النفي وهي نفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات النقص مع اعتقادهم ثبوت كمال ضد الصفه المنفي عنه جل وعلا إذا تبين هذا فمما نفى الله عن نفسه الظلم والمواد به انتفاء الظلم عن, عن الله مع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 بل لابد من إثبات ضده لأن هذا هو المقصود فعندما يقول لك الله تبارك وتعالى ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله وما مسنا من لغوب لكمال قوته لا تأخذه سنه ولا نوم لكمال قيوميته وما الله بغافل لكمال علمه وهكذا فعندما تنفي عن الله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 كمال العدل تثبت روكه فالنفي وحده ليس مدحا وانما يكون النفي مدحا اذا اثبت كمال ضده إذا اثبت كمال ضده هنا يكون النفي مدحا وهكذا مع الله جل وعلا فنفي الصفات عند الله جل وعلا انما تنفي لتثبت كمال الضد لله تبارك وتعالى نعم في whatever. Amen. إذا قلنا ما أثبته الله لنفسه نثبته ما نفاه عن نفسه ننفيه ونثبته كمال ضده, نثبته كمال ضده هناك أشياء لم يثبتها الله جل وعلا لم ينفيها يعني كلمات مبتدعه كلمات مبتدعه فهذه الإنسان لا يتعجل في نفيها ولا في إثباتها لانها تحتمل حقا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 آه جسم يعني مثل أجسامنا لا ليس مثل أجسامنا أنت تقول جسم فالكلمة تحتمل, إيش؟ تحتمل حقا وباطلا لذا كذا جاءك أنت وقال لك هل الله جسم أو ليس بجسم تقول له ماذا تريد بكلمة جسم هل تريد أنه جسم كأجسامنا ليس بجسم وهل تريد جسم أنه موجود له ذات وصفات نعم له ذات وصفات سبحانه وتعالى فماذا تريد بكلمة جسم هكذا الحيز والجهة إذا قال الله في جهة أو ليس في جهة تقول له ماذا تريد بالجهة إذا جهه تحيط به الله ليس بجهه سبحانه الله ما يحيط به هو يحيط بكل شيء ولا يحيط به شيء فعندما تقول الله في جهة يعني الجهة تحيط به لا الله ليس في جهة إذا قال الله إذا الله ليس فوق أنت تقول ليس في جهة نقول لا الله فوق سماواته سبحانه وتعالى إذن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 هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظم ومنها الصفات الخباوية كالوجه واليدين والعينين وصفات فعلية وهي التي تتعلق بما شئته شاء فعلها وان شاء لم يفعلها كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا وقد تكون الصفة الذأب وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتباره كالكلام فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما وباعتبار أحد الكلام صفة فعلية لأن الكلام يتعلق بمشيئته يتكلم متى شاء بما شاء كما في قوله تعالى إنما أموه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون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 بينما الصفات الفعلية تأتي إذا جاءت أسبابها وإذا قالوا متعلقة بالمشيئة, متعلقة بالمشيئة وقد تزيد وقد تنقص وقد تزيد وقد تنقص بحسب إرادة الله تبارك وتعالى فمثلا من صفات الله الذاتية العلم الله عليم سبحانه لكن العلم هذا لا يتغير لا يمكن اليوم عليم غدا مو عليم لا يمكن اليوم عليم غدا زاد علمه أو نقص علمه لا يمكن أبدا لأن العلم صفة ذاتية الله تبارك وتعالى القدير كذلك صفه ذاتيه لا تزيد ولا تنقص ولا يمكن يكون يوم قدير ويوم غير قدير او يوم تزيد قدرته ويوم تقل قدرته لا يمكن ابدا كذلك العلم القدره العظمه الكبرياء طيب هذه كلها صفات ذاتيه لله تبارك وتعالى العلو السمع البصر هذه صفات ذاتيه لله تبارك وكذا الصفات الخبريه الوجه اليدين القدمين نثبتها لا تبارك ما في يوم عند وجه يوم ما عند وجه يوم له يدان يوم يد واحدة يوم له قدمان يوم له قدم أو ليست له قدم ما فيه لأن هذه صفات ذاتية لا تتغير ولا تزول ولا تزيد ولا تنقص واضح؟ أما الصفات الفعلية فهي المتعلقة بالمشيئة إذا شاء جاءت إذا شاء ما جاءت إذا جاءت أسبابها جاءت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 قدر اليوم قدر لم يقدر قبلها مثلها لا يمكن ان يقال أن الله صار عظيما اليوم لم يكن عظيما قبله لماذا هسفة ذاتية أما الفعلية جاءت أسبابها يعني الإنسان متى يحبه الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول الله جل وعلا في عزيز القدس وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى أحبه اذا متى جاءت المحبة لما فعل الأشياء التي يحبها الله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 فالله متى استوى على العرش بعد أن خلقه ثم خلق السماوات ثم استوى على العرش سبحانه وتعالى. فهي يسمون الصفة ايش فعلية بعض الصفات كما قال المؤلف حفظ الله تعالى يعني تكون ذاتية فعلية من جهتين مثل صفة الكلام أصل الكلام صفة ذاتية لله توارج يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء سبحانه فهي صفة ذاتية لله تبارج. لكن أحد الكلام لا تكلم اول شيء بالتوراه ثم تكلم بالانجيل ثم تكلم بالقران طيب متى تكلم بالقران بعدما خلق محمدا وبعدما انزل اليه وهكذا فهذه الصفات سمونا ايش يعني صفه فعلية اللي هي الكلام احد الكلام صفه فعليه الان تكلم بهذا الكلام مثل الكلام اللي سيتكلمه الله يوم القيامة مثلا لم يتكلمه بعد متى سيتكلمه يوم القيامه لكن اصل صفه الكمال الكلام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 العلم، السمع البصر، العلوم، هاي الصفات هي الله دائما موجودة. صفات فعلية الغضب، الرضا. لقد رضي الله المؤمن الذين بايعوا تحت الشجرة. إذا متى رضيه لما بايعوه فيسمون الصفات فعلية. إذا جاءت أسبابها جاءت. الرضا، الغضب، الكراه، المحبة، البغ النزول، الكلام. فيسمون الصفات فعلية. تأتي إذا جاءت أسبابها. نعم.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 هو نوع تعطيل كلي كتعطيل الجهميه الذين ينكرون الأسماء والصفات وتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات ويؤولونها ويثبتون بعض الصفات التكييف وهو حكاية كيفية الصفة كقول القائل كيفية يد الله كذا وكذا وكيفية نزوله إلى السماء الدنيا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 ويداك دائما اهل العلم يقول من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل يعني لا يعطل لا يحرف لا يكيف لا يمثل وانما يثبتها دون هذه الامور الاربعه التحريف تحريف صفات الله تبارك وتعالى اما أن يكون التحريف لفظيا وإما ان يكون تحريف معنويا التحريف اللفظي يغير اللفظ يغير اللفظ هذا تحريف لفظي يعني كما يذكرون عن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 موسى ستكليم عندما تقول كلم الله من المتكلم الله جل وعلا الله المتكلم هو را وذاك جاءت لفظ الجلاله مرفوعه وكلم الله موسى تكليما قال هكذا نقراها لكن هذا الجهمي عنده ان الله لا يتكلم هم لا يثبتون الكلام لله تبارك وتعالى فقال له هل هل قراته وكلم الله يعني تجد قراءة ثانية مثلا كلم الله عسى تصير موسى هو المتكلم والله هو الذي وجهه لك لأنهم لا يثبتون الكامل لله تبارك وتعالى فقال هل قراتها وكلم الله موسى تكليما فيكون موسى هو الفاعل فقال له هب أني فعلت ذلك لو فرضنا في قراءة ما في قراءة وكلم الله وإنما كلم الله قال هب اني فعلت ذلك فما تفعل بقول الله تبارك ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه واضح جدا هذه ان المتكلم من الله كلمه ربه يقول فقال هذا الرجل لابي عمرو عه وددت لو مسحتها من المصحف هذه يعني زبده المشكله ان اهل السنه يستدلون ثم يعتقدون فعقيدتهم مبنيه على الدليل أي دليل تكون عقيدته مبنية عليه فما في عندهم عقيدة إلا وقبلها الدليل موجود بينما أهل البدع يعتقدون ثم يبحثون عن الأدلة التي تؤيد عقيدته ولذلك صار يبحث يقول ما تلقي قراءة وكلم الله مستكلم وعلى توافق عقيدته لأن عقيدته قبل الدليل وذلك لما جاءت الآية الثانية وكلمه ربه تضاد عقيدته وقال وددت لو مسحتها من المصحف فهذا يسمى تحريف لفظي يغير اللفظ الفتحة يسويها ضمة طيب أو الضمة يسويها فتحة يعني أساس أنه تغيير لفظي ومنه تحريف بني إسرائيل لما قال الله تبارك وتعالى ويقولنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة حطة ينحط عنا ذنوبنا سامحنا اغفر لنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فدخلوا يزحفون على استاهم الله قال ادخلوا سجد ادخلوا زحفون على مقعدتهم عناد وقالوا حنطه والله قال لهم شنو قالوا حطه يعني حط عندنا ذنوبنا وقالوا حنطه وفي روايه قالوا حنطه حبه في شعره من كثر عنادهم لموس شوفوا شوف موسى تعبوا وياهم صلى الله عليه وسلم فقالوا حنطه حبه في شعره هذا تحريف ايش تحريف لفظي غيروا الكلام الذي امروا به اما التحريف المعنوي غير اللفظي مثل الله تبارك يقول ثم استوى على العرش والاستواء في لغه العرب هو العلو والصعود طيب الله تعالى يقول خلق السماوات والارض في استوى. ثم استوى على العرش الرحمن على العرش استوى قالوا استوى هنا معناها استولى هذا تحريف المعنى من يقول استوى معناها استولى استوى معناها على وتاتي معنى نضج وتاتي معنى تساوى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 التكييف هو إجابة عن سؤال كيف تكييف إجابة سؤال كيف يعني يأتون لي صفات يأتون فيكيفونها يجعل لها كيفية معينة يجعل لها كيفية معينة ويقول أهل العلم أي شيء لا تعلم كيفيته إلا بواحد من ثلاث، أي شيء لا تعرف كيفيته إلا بواحد من ثلاث، غيرها لا تعرف كيفية أي شيء لا يمكن أن تعرف كيفية شيء إلا بواحد من ثلاث مثلا سؤالك شو اسمك <تصفيق> عبد الرحمن عبد الرحمن صف لي بيتي بيتي أنا وصفلي لي ما درك أنت دي بيتي ايش انت توصفه ها يمكن دورين يمكن ابيض يتالف <تصفيق> طيب اذا لا يمكن ان يصف بيتي الا اذا راه لكن لو وريت بيتي زين قلت لبيتي في المكان الفلاني روح شوفه كذا وشافه فهل ثاني يقدر يوصفه وما يقدر لماذا رآ اذا لا يمكن ان يصف اي شيء او يعرف كيفيه أي شيء الا اذا رآه او راى مثيله او راى مثيله يعني رأى مثلا بيت حكومه اللي متشابهه مثلا تقول لي شو بيتكم أقول تعرف قلت بيوت مثلا العارضيه بيوت اللي يسمونها الدخل المحدود بالعارضيه قال بيت هناك بالدخل المحدود استوعب صوره البيت ولا لا اذا شايف بيوت الدخل المحدود او هو بيت من الدخل المحدود عرف صوره البيت عارف صورة البيت تقريبا مكوناته دورين ثلاثه ادوار كم غرفه فيه ليش عارف ان بيوت الدخل المحدود مثلا زين او راى مثيلا قال شفت البيت هذا قال قال اخو بيتي انا مسوي بيت عليه بالضبط هنا يعرفه ولا ما يعرفه اذا اما ان يراه او يرى مثيله او يصفه له وصفا دقيقا اقول بيتي ذاك انت تشوفه مرات مثلا لما احد يوصف حق واحد بيته مثلا يقول شارع كذا, كذا كذا تلقى بيت دورين وجهه شمال عندن الخلتين باب اسود درايش مربعه دريشتين في الواجهه الحجر اردني واضح له لا فمن يقول ايه بس هذا البيت بناء على شنو على الوصف اللي يوصف له لكن اذا ما يبي له يعطيه وصف غير زين يقول بيت دور أرضي بيت، لونه أبيض هو بيت لونه بني، لونه؟ يقول وجهه شمال هو بيت وجه جنوب، ما يبي له يبي ضيعه، فإذا لا بد يكون وصف من صادق، إنسان صادق، طيب؟ إذا لا تعرف كيفية أي شيء إلا برؤيته أو رؤية مثيله أو شبيهه أو باخبار الصادق عنه، أما غير هذا لا تعرف كيفية أي شيء. الله جل وعلا هل رايناه ما رايناه هل له مثيل ليس رأي. هل قال لنا كيفيه صفاته لم يقل انما قال أنا اسمع انا ابصر انا قدير انا عظيم انا كذلك ما بين لنا كيفيه الصفات لك لا نكيفها لم نرها ليس لها مثيل لم يخبرنا فهنا قال بلا تكييف اما التمثيل فالتمثيل هو التشبيه تقريبا تقريبا شيء واحد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 ما لا تعلمون يقول الله تبارك وتعالى ولا تقفوا ما ليس لك به علم فالانسان في مثل هذه يتوقف نقول نثبت لله الصفات ولها كيفيه لكن نحن نجهلها لكن لما تقول انا ما اعرف كيفيه بيتي ما تعرف كيفيتي يعني ما عندك بيت لا عندي بيت انت ما تعرف كيفيته يعني مو كونك انك ما تعرف كيفيه بيتي معناته ما عندي بيت لا عندي بيت انت ما تعرف كيفيته كذاك صفات الله تبارك وتعالى كنا ما نعرف كيفيه صرت ما يعني هذا ان لا كيفية لا كيف لكن نحن نجهلها نحن نجهل لان الله غيب سبحانه وتعالى فنثبت له ما أثبت. قال انا اسمع نقول انت سمع قال انا بصير قلنا انت بصير قال انا عظيم قلنا انت عظيم قال انا مستوي على العرش قلنا انت مستوي على العرش واضح لنا لا فنثبت له كل ما أثبت لنفسه فعندما قال لي طيب كيف يسوى نقول لا ندري شلون ما تدري ما اخبرنا ولا تقف ما ليس كبير فنحن نتوقف عن هذه نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد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 اذا صلى وهو جالس بدون عذر ما يركع وهو جالس لازم يقف حيل الركوع يقف ليركع لي ثم الركوع لا بده يكون من قيام لأن الركوع لا يسقط الذي يسقط ماذا القيام هذا نتكلم عن ايش مع القدره قادر انه يقوم بس يقول عايزان بصلي وانا جالس صلوا وانت جالس نافله بس الركوع لازم تقوم وتركع ما يصير تركع وانت جالس هذا ليس بركوع هذا ليس ما ركع هذا اينا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 حتى توصل بالليل سافر كمل السفر ولا تخلي قيام الليل قال طيب بس انا وجهتي غير القبله نقول صلي الى غير القبله طيب ما اقدر اركع واسجد صلي بدون ركوع وبدون سجود على الراحله ما يضر هذا اذا كان في السفر اما في الاقامه فلا يجوز يعني واحد مثلا يصلي سنه المغرب مثلا هو بالسياره ما يجوز ما يجوز صلي سنة المغرب. يوقف يصلي سنه ما او تروح عليه والفريضه من باب اولى طبعا هل يجوز ان يحج شخص عن لم يحج او يجب ان يكون من اهله او لا يلزم لا لا يلزم لازم يكون من اهلي اي انسان يحج عن اي انسان جائز اي انسان يحج عن اي انسان جائز لكن اشترط كثير من اهل العلم ان يكون حج عن نفسه يعني لا يحج الانسان عن غيره حتى يحج عن نفسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع يقول لبيك اللهم عن شبره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من شبرما؟ قال أخو لي لم يحج قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرما فالإنسان لا يحج عن غيره إلا بعد أن يحج عن نفسه أولاً ثم له بعد أن يحج عن انسان كان من أهله أو من غير أهله ما يضر إن شاء الله تعالى سلام اسم الرحمن ايه؟, ما ما ايه قال لا نعرف الرحمن ما نعرف الرحمن اليمامه قالوا اليوم سيلمه كان يسمي نفسه الرحمن اليمامه قال لا نعرف الرحمن اكتب باسمك اللهم ما يعرفون اسم الرحمن لا لا يقول ما نعرفه الرحمن انت تقول اسم الرحمن لا نعرفه بس اللهم اكتب باسمك اللهم كما كان يكتب اباؤك هكذا قالوا له والله اعلم صلى الله عليه محمد جزاكم الله خير